أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 129. فلن اكون ظهيرا للمجرمين فاصبح فأصبح في المدينة خائفا يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين فلما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 وصال المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يئتمرون بك قال يا موسى ان الملا يئتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين